بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والعكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا اعينهم فذوقوا طمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ولعنوا طمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ولعنوا بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ولو ولو نشاء لطمسنا على اعينيب ولو نشاء لطمسنا على اعينيب ولو نشاء لطمسنا على اعينيب ولو نشاء لطمسنا على اعينيب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّ يَبْصِرُونَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وغامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وغامة ومن كل عين اللام أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وام ومن كل عين اللام بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلقى من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد حسد قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسد إذا وقب ومن شر نفافات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شجحا فذ اذا حسد ومن شجحا فذ اذا حسد ومن شجحا فذ اذا حسد ومن شجحا فذ حسد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 فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذم فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذم فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذم فطمسنا اعينهم طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُعِنُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ولو نشاء لطمسنا على اعينهم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 ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وظامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وظامة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 ومن شحيح اذا حسد ومن شحيح حسد ومن شحيح حسد ومن شحيح حسد ومن شحيح حسد ومن شحيح اذا حسد ومن شحيح اذا حسد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 طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا تعلمون الناس السس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 فَيَيتَنَّمونَ منِنهُ ماَا يُفَِقُونَ ب بَيْنَمَرءِ وَزَوجِيه فََتَعََّمونَ مِنهُ ماَا يُفَِقُونَ ب بَينَ بَيْنَ المَرُءِ وَزوجِيه فَيَتََّمُونَ منِنْهُ ماَا يُفَّقُونَ ب بَيْنَ المَرُءِ وَزوجه فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ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 يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بسم الله الرحمن الرحيم فلمّا الق قَالَم سما جكُ ب لَ أَقَوْ قَالَم سام جكُ بش الله سَبطِلون ما جتُ بشد الله سَبُطلُ إِ الله لا يُفلِرُ عمل المُ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصدق عملا الفاسدين ما جئتم الله سيبطله إن الله لا يصدق عملا الفاسدين ما جئتم بالشعر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ما جئتم الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ما جئتم بالشعر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ما جئتم بالشعر الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعيق المكر السيء الا باذن ولا يعيق المكر السيء الا باذن ولا يعيق المكر السيء الا ولا يعيق المكر السيئ الا بإذنه ولا يعيق المكر السيئ الا بإذنه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تاتى الشياطين علام الملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون يا سفي وما اوذ على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اننا ما نحن بتند فلا تدفوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فََيتََّونَ منِنْهُ ماَا يُفَجِقُونَ ب بَنَ المَرءِ وَزَوجه فتََّونَ منِنْهُ ماَا يُفَجِقَ ب بَن المَرءِ وَزَوجِيه فَيَتََّمونَ منِنهُ ماَا يُفَجِقُونَ ب بَنَ المَرءِ وَزَوجه فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَا بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِعْذْنِ اللَّهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَinator مُرْءٍ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِطَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَا الْمَرْءٍ وَز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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون تغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بسم الله الرحمن الرحيم سلم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السعر إن الله سيبطله ما جئتم به السعر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل نفسد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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ما جئتم به الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه جمة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةٍ الْكَوَاكِبُ وَب الظ منِ كل شطان مارد وَحب الظام منِ كل شطان مارد احب الظم منِ كل شان مارد وَاحب الظ مِ كل شطان مارِد وَاحب الظ مِن كل شيءطانانم مارده ب الظم مِ كل شيءطانانم مارده حيبُ الظم مِن كل شيطان مارد. كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملائكه الاعلى ويقذفون من كل جانب دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الغطفة فأتبعه شهاب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم وَإِنَّهُمْ لَيَفْتَدُونَ أَوْ مَا عَلَى السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ عَلَى قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئس القرين حتى إذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئس القرين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئس القرين حتى اذا جاء انا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 قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا عارضا مستقبل أوذيتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بيريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم بي ريحوا فيها عذاب أليم فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بي ريحوا فيها عذاب أليم فلما فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا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 وَجَعَلَ فِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِظُومٌ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فقد آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَذُوقُوا عذابي ونذر طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ طَمَسْنَا بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمشنا على اعينهم ولو نشاء لطمشنا على اعينهم ولو نشاء لطمشنا على اعينهم ولو نشاء علمسنا على اعيني ولو نشاء علمسنا على اعيني ولو نشاء علمسنا على اعيني فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وغامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وغامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة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 من كل شيطان وغامّه ومن كل عين لامّه أعوذ بكلمات الله التّامّى من كل شيطان وغامّا ومن كل عين لامّه أعوذ بكلمات الله التّامّى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 ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد ومن شجحاسد اذا ومن شجحاسد اذا ومن شجحاسد اذا حسد ومن شجحاسد حسد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 ومن شحاذ اذا حسد ومن شحاذ حسد ومن شحاذ حسد ومن شحاذ حسد ومن شحاذ حسد ومن شحاذ حسد ومن شحاذ حسد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 Baamana ayunagum fazuqu aذاabi wanuذ طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُظَى طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُعِنُوا طَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَلُعِنُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ولول اشاء لطمسنا على اعينهم ولول اشاء لطمسنا على اعينهم ولول اشاء لطمسنا على اعينهم ولول اشاء لطمسنا على اعينهم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 ومن كل عين اللام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وامة ومن كل عين اللامة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شجحا حاسد اذا حسد ومن شجحا حاسد اذا حسد ومن شجحا حاسد اذا حسد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 ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد حسد ومن شر حسد ومن شر حسد ومن شر حاسد حسد ومن شر حسد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 فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كبروا تعلمون الناس السس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 فيَطََّونَ منِنهُ ماَا يُفَّقُونَ ب بَيْنَ المَرُؤِ وَزَوجه فَيَتََّمونَ منِنهُ ماَا يُفَّقُونَ ب بَيْن المَرُؤءِ وَزَووجه فَيَطََّمونَ منِنْهُ ماَا يُفَّقُونَ ب بَين المَرُءِ وَزَوْوجه فَيتََّونَ منِنْهُ ماَا يُفَّقَُ ب بَينَمَرُءِ وَزَووجِه فَيَتَعََّمونَ منِنهُ ماَا يُفَِقُونَ ب بَينَمَرءِ وَزَوجِله فَتََّمونَ منِنهُ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَبِعِلْمٍ تَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 بسم الله الرحمن الرحيم واوحينا الى موسى ان القع عصاه فاذا هي تلقف ما يلقون فوقع ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر, السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله إن الله لا يفلح عمل المفسدين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 ما جئتم به السجر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسجدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يعيق المكر السيئ الا باهلي ولا يعيق المكر السيئ الا باهلي ولا يعيق المكر السيئ الا باهلي ولا يعيق المكر السيئ الا باهلي بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا مَا تتل الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا تعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لاروت وماروت وَماَا يُعَّمَانِ مِنْحَدٍ أَتْت يَقُول مَِّ مَا نَحْنُ بِتنَتُ فَلَا تَكْفُ فَيَتَعََّمونَ مِنْهُ مَا يُفَلِّْقُونَ بِي بَينَمَرُءِ وَزَوْوجِه فَيَيتَعََّمُونَ مِنْهُم مَا يُفَلِْقُونَ بِي بَينَمَرُءِ وَزَووجِه فَتََّونَ مِنهُ ماَا يُفَِّقُونَ ب بَينَ المَرءِ وَزَوجه فَيَتََّونَ منِنْهُ ماَا يُفَِقُونَ ب بَيْنَ المَرُءِ وَزَوجه فَيَطََّونَ منِنْهُ ماَا يُفَّقُونَ ب بَْن المَرءِ وَزَوجه فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هم به مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 القَْ قلَموس م ج ب لَقَوْ قَالَموس م ج بسكت الله سبطل ما جُ بس الله سَُبطلُ إِ الله لا يُصلِرُ عمل المُس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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كرن المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سمة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةٍ الْكَوَاكِبُ حبظم منِ كل شطان مارد احبظم منِ كل شطان مارد احبظم منِ كل شطان مارد احفظم منِ كل شطان مارد احبظم منِ كل شطان مارد احبظم من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ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 دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الغطفة فأتبعه شعاب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فوله غريل وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ عِندَ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّنتَصِرُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ عَلا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حَتَّىٰ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين, <قال> <قال> بعد المشرقين فبئس القرين حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئس القرين حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئس القرين حتى اذا جاءنا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 قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئسا القرين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعدا مشرقين فبئسا القرين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيش القرين بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بيريح فيها عذاب أليم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 فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريحوا فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما به ريحوا فيها عذاب أليم فلما ما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم فلما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم بريح عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا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 بما شاء وزعف مصير السماوات والارض ولا يؤذيه ظلم وما وهو العلي العظيم بسم